وفي عصبي نورا وفي دمي نورا اللهم يا الله نسألك أن تنير حياتنا بذكرك وأن تملأ قلوبنا بالنور بحبك والإيمان بك وبمحبتنا لرسولك صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا أيها الإخوة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 قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا ترص وتم السفر في الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 وقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير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 يَععملونَ لَهُ مَا يَشَاء مَِّ حَبَ وَتَمثلَ وَجِفَانٍ كَلْ الجَوَابِ وَقُدُور الراسِات يعمل أَلَ دَودَ شُكْرَو وَقَلِيلُ مِن عبادَ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَدَّدْنَا لَهُ عَلاَامَةً عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةٌ الأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سأته فَلَمَّا خَرَّتْ بَيِّنَتِ الْجِنِّ أَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ الله اكبر الله اكبر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 الحمدُ لل الله رَبّ العالممين الرَّحمنَ الرَّحيم ملك يَمِدينين إ كَ نَعبُد وَائّ كستعين إهدِ الصاطَ المُسقمَ صاق الذينَ أنعَتَ خير المغضوب عليهم ولا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 فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَنَجْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ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 وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٍ الله أكبر, الله أكبر الله أكبر سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمِدَ الله اكبر الله هو الله اكبر الله اكبر الله أكبر. الله أكبر. <تصفيق> سمع الله لمن حمده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 Allahu akbar <gülüyor>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 Allahu akbar Allahu akbar. Allah. Lo what what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 اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أيها الإخوة الأفاضل أدى المسلمون هنا قبل لحظات قليلة شعائر صلاة العشاء لهذا المساء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة نسأل الله لنا ولكم ولهم الرضا والقبول إنه أكرم مسؤول في ختام هذا النقل المبارك لكم منا كل التحايا وأطيبها من فريق العمل بقناة السنة النبوية ومن المخرج الزميل فيصل العوفي ومني محدثكم بشار السهل ألقاكم بإذن الله في لقاءات قادمة وانتم بصحه وعافيه وامن وامان وسلامه وسعه رزق